بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الف لام م صاد كتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فجاء اه باسننا بيات او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسننا الا ان قالوا الا ان قالوا إنا كنا ظالمين فَلَا نَسْأَلُ عَنِ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا الْمُرْسَلِينَ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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.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 قال فبما أضويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم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 قال أخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملا نجهنما منكم أجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا فكلا من حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتك من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما من سوآتهما وقال ما لهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا, إلا أن أن تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما ان ليكما من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذق الشجرة بدت لهما سؤالهما وطفقا يخصفان عليهما ميو ورق الجنة وناداهما ربهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عنتلكم الشجر وأقول, وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 أتقولون على الله؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا جهومكم عند كل مسجد ودعوا.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 قل هي للذين آمنوا في الحياه الدنيا خالصتين يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون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 قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخرىهم لأولهم ربنا ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذابا, فآتهم عذابا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 الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجهز المجرمين لهم من جهنم مِهاد ومن فوقهم غواش اللهم اجنبنا النار لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم ووش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, الحمد لله, الحمد لله الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وما كنا لنهتدي الا لولا ان هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا الله قد جاءت رسول ربنا بالحق ونود ونود أن تلكم الجنة أورثتموها, أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا، وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسمهم، ونادوا أصحاب الجنة <تصفيق> وَنَادَوْا وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا, قالوا ربنا قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين لا أقسمتم لا ينالهم الله برحمه.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 ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب النار، أصحاب الجنة أن علينا، أن علينا، أن علينا من الماء. ليلا من الماء او مما رزقكم الله او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا وعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم ننساهم نَسَوهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علمه هدى هدو ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاع فهل لنا من شفعاء لنا, فهل لَنَا مِنْ شفعاء شفعوا لنا او نرد فنعمل او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم قد خسروا انفسهم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 يُبَسِّطُ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ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 وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحبا فقال سقنا سقناه لبلد ميت فأنزل به الماء فأخرجنا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 أبلغكم رسالات ربي وأصح لكم وأعلم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربك على رجل منكم لينذركم ليُذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوا فَأَجَجَينَهُ الَّذينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا الَّذينَ كَذَّبوا بِآياتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينٍ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 واذكروا اذ جعل لكم خلفا من بعد قوم نوح وزادكم وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنتم من الصادقين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 فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأجئناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأياتنا وما كانوا مؤمنين.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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتموا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافمين فتولى عنهم وقال وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لَكُمْ ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.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 بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا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 وَتَبْغُونَهَا عِوَاجًا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 يحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لئن تبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولّى عنهم وقال فتولّى عنهم وَقَالَ يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسأ فكيف أسأ على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من إلا إلا أخذنا أهلها بالبأس والضلال إلى علهم لعلهم يضرون لعلهم يضرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا قالوا وقالوا قد مسأب أن الضرة فأخذناهم بغتة, فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم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 فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا أَي يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ إِنَّائِمُونَ أَوَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًىٰ أَي يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ الله أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء الا لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أَنبَائِهَا ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا اكثرهم من عهد و اي وجدنا وان وجدنا لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون إلى فرعون وملئه فضلمو بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل, وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا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 قال ألقوا فلمَ ألقوا سحروا أعين الناس سحرو أعين الناس واسترهبهم وجاءوا بسحر عظيم.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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذنا لكم ان هذا مكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا لتخرجوا منها اهلها فسنعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم مننا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا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 قال عسى ربكم قال عسى ربكم أيهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظركي فتعملون. ولقد اخذنا آله فرعون بالسنن ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمَسَاوَمَ مَا عَلِمَ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم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 يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَافِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ وأتممناها بعشرين فتمم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح, وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ جَعَلَهُ دَكَّ وَأَخَرَ مُوسَى صَعِيقَ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ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 وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ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 انهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَهِمْ عِجْلًا جَسَدَنَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسيفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 غفور الرحيم ولما سكت عن نصر الغضب أخذ الألوح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لمي قاتينا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي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 قال عذاب أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمة وسعت كل شيء. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُم يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوباً الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل.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 ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه ونصروه واتبعوا النور الذي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 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَامًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عشرة عين قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَاءِ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُ مُسْكُرُ هَذِهِ الْقَرِيَةُ وَكُلُوا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ وَقُلُوا حِطَطُوا وَدُخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا نَعْفِرْ لَكُمْ خَاطِئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الْلَّبِيقِ لَلَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا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 ان ربك لسريع العقاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض اوماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم وبلوناهم وبلوناهم بال حسنات والسيئات لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإي أتهم عرض من مثله يأخذوه أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيفَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا, الصلاة وأقاموا, الصلاة وأقاموا الصلاة وإنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوهُ مَنْ آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا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 إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ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 وعتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخند إلى الأرض واتبع هواه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 اهُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا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 كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بلهم أضل أولئك هم الغافلون لله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجازون ما كانوا يعملون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 وَأُمِّل لَهُمْ إِنَّكَ يَدِيمَتِين إِنَّكَ يَدِيمَتِين أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مُلْكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ وَأَنَعَسَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أجلهم فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ يسألونك يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو.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 فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعْوَ اللَّهِ رَبَّهُ مَعَ لِنَأَتَيْتَنَا صَالِحَةً لَّنَأَتَيْتَنَا صَالِحَةً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُما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 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبُصِرُونَ خذ العفو، خذ العفو، وأأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزعنك من الشيطان نزغ، فاستعد بالله. فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكرو فإذاهم مبصرون وإخوانهم يمد لهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بأية طالوا له لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بص سائر من ربكم وهو دوم ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.